وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الزماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ نَاقَةٍ عِنْدَ ذِي قوة الْعَرْشِ مَطَّعَمَةٌ ثَمَّ أَمَنَةٌ لِّصَاحِبِهَا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 وما تشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رَبُّ رب